فضيلة الشيخ إذا كان لوالدي إخوة غيري وهم ليس بحاجتي ولو احتاج شيئا فإخوتي سيقومون به بدلا مني وليس لهم مبرر في عدم ذهاب إلى الجهاد إلا خوفا من أن في سبيل الله فما الحكم في ذلك الشوك منك تطيعه ولو كانوا لهم ولد، ولو كانوا يقومون بي بي ما احتاجي لي ما دام انه قال لا تروح تجب عليك طاعته والبر به اذا كنت تريد الاجر اما اذا كنت تريد ان اكتركه انت هذا راجع لك لكن تريد الاجر والسواق اطع والدك ولا تخرج منه وهو غضبان او انه ما ادن لك يعني شقه مقدم بعد حق الله سبحانه وتعالى لكن بعض الناس يحتقر والده يقول والدي ما له رأي ولا عنده فكر ولا عنده ولا يعرف شيء يحتقرون والديهم والعيادة بالله ولا يرجعون لهم ويعتبرون أنفسهم أنهم أحسن رأي من, من آبائهم هذا لا يجوز هذا, هذا لا يجوز استقار الوالد وتلقص الوالد وأنه ما هو شيء ولا عنده رأي ولا ولا هذا لا يجوز للولد هذا